يا عبدك رب وكل يا رجل طال إلهي يا متعالي ارحم حالي إلهي يا متجلي ارحم ثلي يا إلهي غير كمالي فلا بيو يوم القيامه بالاستقامة كرما ارجو السلامه ارجو الكرم كرما اخشى الندامه يوم القيامه كرما ارحمني يا من كرمن ارجو السلام ارجو الكرم كرمن اخشى الندامه يوم القيامه كرمن ارحمني يا جمالي فعبدت